يشترك كل من القرآن والحديث في نوعية دراستهما لاستفادة أحكام التشريع الإسلامي منهما شوفوا باعتبار أن القرآن الكريم الفاظ والسنة الشريفة يعني الروايات أيضا هي الفاظ فهناك اشتراك بين القران الكريم وبين الروايات الشريفه المعبر عنها بالسنه المطهره في طريقه استنباط الحكم الشرعي باعتبار ان القران لفظ وكلام والروايات أيضا ألفاظ وكلمات صحيح؟ يعني مثلا عندما نأتي إلى القرآن الكريم نرى أن فيه أوامر أمر يعني أقم الصلاة صحيح؟ هذا أمر وأيضا في الروايات الشريفة أوامر أمر فعلينا أن نبحث بأن الأمر هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب هذا البحث خاص بالروايات أم خاص بالقرآن أم مشترك بينهما مشترك أحسنتم مشترك بين القرآن وبين الروايات اللفظ والكلام أكو بيه فروق لغوية لكن الان لما في بحث الاصول ده نتكلم المقصود شيء واحد والا في علم اللغه نعم اللفظ, اللفظ المفرد ايضا يسمى لفظ لكن الكلام ما يصح السكوت عليه هكذا اذا كيفيه استنباط الحكم من الكتاب والسنه ليش جمعهما في بحث واحد لان الكيفيه متحده مشتركه كيفية استنباط الحكم من الكتاب القرآن والسنة الروايات الشريفة يشترك كل من القرآن والحديث الشريف الحديث النبوي أو الحديث المروي عن أهل البيت عليهم السلام يشترك في شنو في نوعية نوعية يعني كيفية أسلوب يعني في كيفية وأسلوب ونوعية دراستهما دراستهما يعني مو على الفقيه أن يدرس القرآن ويدرس الحديث كيفية الدراسة متحدة طريقه واحدة يعني لاستفادة أحكام التشريع الإسلامي منهما حتى يتمكن الإنسان من أن يستفيد الحكم الشرعي منهما يعني من القرآن ومن الحديث من القرآن ومن الحديث إذن كيفية استنباط الحكم من الكتاب ومن السنة الشريفة يعني من القرآن ومن الحديث كيفية واحدة ليش؟ وذلك لأن كليهما, كليهما يعني شنو؟ يعني القرآن والحديث نصوص لفظية هم القرآن الفاظ وكلمات هم الحديث الشريف أيضا ألفاظ وكلمات صحيح؟ نصوص لفظية ولا يختلفان يعني ماكو فرق بين هذه النصوص الموجودة في القرآن والنصوص الموجودة في الحديث إلا في مصدرهما المصدر يختلف المصدر في القرآن هو الله عز وجل المصدر في الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وعليه وآله بيته الطاهرون عرفتوا المصدر يختلف أما النص نص لفظي هكذا إذن ولا يختلفان يعني القرآن والحديث إلا في مصدرهما مصدرهما يعني المنشأ القائل يعني حيث إن القرآن من الله تعالى مباشرة القرآن هو كلام الله مباشرة والحديث عن المعصومين عليهم السلام والحديث عن المعصومين أما الحديث فهو عن الأئمة المعصومين يعني شنو يعني كلام رسول الله وكلام أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام الله عليه عليكم السلام إذن القرآن هو كلام الله تعالى والحديث شنو هو بالي بالي عن المعصومين هذا هو الفرق أما بالنسبة إلى كونهما نصوصا لفظية أكو فرق ماكو ما فرق كونهما نصوصا لفظية ما كفر هذا لفظ وذاك أيضا لفظ ودراسه النصوص اللفظية تنوع في علوم التشريع الإسلامي إلى نوعين زين. ما طول أن القرآن الكريم نص لفظي صحية. والحديث الشريف أيضا نص لفظي الإنسان إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي من هذا النص عليه أن يدرس النص صحيح ألا؟ عليه أن يدرس النص دراسة النص في علم الأصول على قسمين دراسة النص يعني نفس القرآن ونص الحديث في علم الأصول على قسمين ليش نقول في علم الأصول لأن في العلوم العربية أيضا يوجد دراسة نصوص هناك غير شكل دراسة النصوص في علم الأصول على شكلين أولا يعني على مرحلتين المرحلة الأولى دراسة السند والمرحلة الثانية دراسة المتن دراسة السند يعني عندنا حديث شريف أول شيء لازم ندرس السند من روى هذا الحديث؟ من الذي ذكر لنا هذا الحديث؟ عن من سمع سمعه وعن من أخذه إلى أن وصل للإمام المعصوم؟ الإنسان دينه وما يقدر يأخذ من أي واحد صار صحيح؟ لا لازم يشوف من الذي روى الحديث هل هو إنسان ثقه؟ إنسان غير دقيقه عادل مو عادل وابط موابط ضابط رابط يعني شنو ربما واحد يكون عادل وخاش عادني لكن ينسى وما يصير نعتمد عليه فهي يحتاج الى الضابط عدم النسيان عدم الخطا وهكذا اذا السند يرتبط بشنو بالسلسله اللي توصلنا الى المعصوم الخلسلة التي توصلنا الى المعصوم وبالنسبة الى القرآن لازم يثبت انه صادر من الله عز وجل لهذا هذا هو ثابت بالنسبة الى دراسة المتن المتن يعني شنون يعني الالفاظ الموجودة مثلا هذا لفظ الامر هل الامر يدل على الوجوب ام يدل على الاستحباب هذا يسموه دراسة المتن المتن يعني نفس الحديث فالسند يعني سند الحديث هكذا شوفوا وتفضل علم الاصول يبحث عن المتن ما يبحث عن السند قليلا ما نبحث عن السند علم الرجال هو الذي تكفل بالبحث عن السند علم الرجال علم الاصول يعني عندما نقرا العام والخاص العام والخاص موجود بالسند او بمتن الحديث مثل الحديث المطلق والمقيد وين موجود المطلق وين؟ مثل الحديث الأمر والنهي مثلا وين موجود؟ في مثل الحديث هذا كله يرتبط بمثل الحديث. شوفوا ودراسة النصوص اللفظية. مو قلنا القرآن والحديث نصوص لفظية، فعلينا أن ندرس النصوص اللفظية كيف يكون؟ ودراسة النصوص اللفظية تنوع. تنوع يعني تقسم يعني تكون في مرحلتين في علوم التشريع الاسلامي مو في علم اللغه العربيه لأن دراسه النص في علم اللغه العربيه غير شيء لا في علوم التشريع الاسلامي يعني ما يرتبط بالشرع الاسلامي بالفقه الاسلامي الى نوعين تنوع الى نوعين الى نوعين جار مجرور متعلق بتنوع تنوع الى نوعين هما اولا دراسه السند ثانيا شنو دراسة المتن دراسة السند شنو هو واحد دراسة السند وتدور يعني هذه الدراسة حول معرفة صحة أو خطأ نسبة النص إلى القائل إلى قائله يعني قائل النص هذا النص يعني هذا الحديث هل صحيح أن هذا الحديث صدر عن الإمام الصادق عليه السلام أم لا هذا يحتاج إلى بحث لنقعنا في زماننا هذا وما شفنا الإمام الصادق ولا حضرنا ولا ولم نتشرف بالسماع منه صحيح أو لا؟ هذا الحديث مروي عن الإمام الصادق لازم نتأجل إذا هذا الحديث واقعا صدر عن الإمام الصادق فهو حجة علينا وإذا ثبت عكس ذلك إنه لا هذا حديث غير منسوب إلى الإمام الصادق مو صحيح النسبة فليس بحجة علينا إذن تدور يعني دراسة السنة حول معرفة صحة أو خطأ صحة أو خطأ شنو نسبة النص إلى قائله إلى قائله يعني إلى مثلا الحديث إلى المعصوم القرآن إلى الله عز وجل هكذا هل صحيح؟ او خطأ هذه النسبة لازم نتأكد من عنده هذا يسمى بدراسة السند ثانيا دراسة المتن المتن يعني نص الحديث وتدور حول محرفة مدلول مذلول يعني معنى مدلول معنى تدور حول معرفة معنى النص معنى النص النص مثلا هو امر هل معناه الوجوذ او الاستحباب هل رأس النص شنو هو أمر مثلا ورد في الحديث الشريف أمر هل هذا يدل على الوجوب أم الاستحبار دراسة المات وتدور حول وتدور حول معرفة مدلول النص يعني معنى النص ما ضمون النص شو هم فسر مدلول النص بالمضمون النص يعني ما تضمنه النص يعني المعنى المضمون أيضا هو بمعنى شنو؟ المعنى مضمون الناس، مدلول الناس، معنى الناس كل شيء واحد فاذا في دراسة المات علينا معرفة شنو؟ معرفة المعنى معنى الحديث، إذا ما نعرف معنى الحديث إشنال نقدر نستنبط الحكم الشرعي من عند صحيح إذا واحد ما يدري، الامر يدل على الوجوب لا يدل على الاستحباب وإذا به رواية شريفة فيها أمر شنو يفتي؟ يفتي بالوجوب لا لها بالاستحبار فإذا عليه أن يدرس هذا الشيء أيضا فإذا عندنا دراسة السند وعندنا دراسة شنو؟ المات أولا نأتي إلى دراسة السند المضمون شنو؟ المضمون لازم نعرف المضمون يعني المعنى طبعا يدل على الحكم لكن بعد معرسته يعني الامر هل مضمونه وهل معناه الوجوب لا الاستحباب يدل على الحكم لكن لازم ان نعرف شنو هذا المضمون دراسه السند اولا سند القران بالنسبه الى سند القران بعد ما يحتاج الى دراسه باعتبار واضح وهو معجزه ولم يختلف فيه احد انه منسوب الى الله عز وجل ان نسبه القران الكريم الى الله تعالى يعني القرآن منسوب إلى الله منسوب إلى الله يعني, يعني كلام الله وإنه, وإنه يعني وإن القرآن كلامه يعني كلام الله سبحانه وتعالى هذا ثابت بالضرورة من الدين الضرورة يعني البداعة الوضوح يعني واضح ضروري مبين يعني ضروري من ضروريات الدين الأشياء المسلمة في الدين اللي ماكو عليها خلاف نهائيا تسمى بالضروريات مثل وجوب الصلاة وجوب الصلاة كمسلم كم يختلف في وجوب الصلاة لا أصد ووجوب الصلاة مكوبي خلاف أبدا وجوب الحج مثلا وهكذا هذه تسمى بضروريات الدين القرآن منسوب إلى الله عز وجل أيضا هذا من ضروريات الدين بي. ثابت بالضرورة أن البداه من الدين وهو من أعلى ضروريات الدين ولا يشك في ذلك أي مسلم أي مسلم ما إلشك في أن القرآن منسوب إلى الله عز وجل إذن بالنسبة إلى الآيات الشريفة عندما يريد الفقيه أن يستند إلى آية كريمة علي أن يبحث السند لا بعد باش ما يقول آية كريمة دلت على الحكم الشيء خلص بعد ما يحتاج إلى بحث سندي وعلم الرجال ولا علم النساء أيضا ولا يشك في ذلك أي مسلم وفي ضوئه يعني بناء على ذلك وفي ضوئه يعني بناء على هذا الكلام يعني على ضوء هذا الكلام هذا الكلام شنو كان ان القران سند ضروري انه منسوب الى الله بالضروره وفي ضوئه تكون دراسه سند القران لا حاجه اليها مفروغا عنها يعني لا حاجه اليها الشيخ في القراءات ودخلاء المعنى لا فصان احنا ذكرنا القراءات اللي ما مثبت يعني غير مذكوره في القران يعني مو معتبرة ولا يمكن التمسك بها في استنباط الحكم الشرعي بالقران هذا الموجود هذا هو الصحيح اللي نزل من الله غيره اللي قرأه الله ما نزل شكليا لكن مو عجاء أصلا فلا يمكن للفقه يعني يستند إليه. كل المسلمين لا يشككون في أن القرآن هذا القرآن الموجود من الله. لا لا ما كله خلافنا جماعة. إذا اللي يقولون غير قراءة صحيحة ما يقولون هذا موجود خطأ. أصلًا؟ إذا اللي يقولون قراءة ثانية أيضا صحيحة خل ما يقولون هذا خطأ ذاك صحيح. الكل اتفقوا على صحة هذا. طبعا. ده ده ده. هذا من ما لا شك فيه وفي ضوءه يعني بناء على ما ذكرنا تكون دراسة سند القرآن مفروغا منها مفروغا منها يعني لا حاجة إليها لا تحتاج إلى أي إثارة أي إثارة يعني ما يصير البحث لا يحتاج إلى بحث هذا واضح ولله الحمد انتهينا من هذا البحث ثانيا سند الحديث هذا اللي يحتاج إلى بحث لماذا؟ لأن الحديث لا يصار بمشاكل القرآن لا قدر عليه أما الحديث أول ما توفي رسول الله بل استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما رحل الرسول من الدنيا منعوا تدوين الحديث وذكر الحديث وإلى آخره لماذا؟ لأن الأحاديث اللي كانت موجودة كانت تشيده بمنزلة أهل البيت وبمنزلة الإمام أمير المؤمنين هذا ما كانوا بهم فمنعوا تدوين الحديث ذكر الحديث إلى آخرين وبعدين الحديث الشرعي مسألة شرعية كانوا الناس يردون يسئلون من الأئمة عليهم الضلصة كانوا في ثقيه واحد من الرواب يقول كان عندي مسألة شرعية أريد أسأل الإمام الصادق وما أقدر فشال خيار على راسه ويبيع اللي أبيع خيار كأنه ما هكذا. فالامام فالإمام الخادم قال له هذا اللي يبيع خيار روح جيبه هذا عنده مسألة شرعية رحت جنون يريد يسأل عن شيء بس يخاف من الجواسيس ومن العيون الموجودة فصارت هناك ظروف سياسية وطائفية وما أشبه ومصالح شخصية ومصالح الحكام والخلفاء فأخذوا يتهالا بشيء من الحديث فردت شلون زادوا ونقفوا وقللوا كسروا فلذلك علينا أن ندرس السند سنة الحديث نشوف هذا الراوي هل هو ثقة هل هو ضبط أو لا حتى نتأكد من صحة الحديث وحقيقة من معاجز أهل البيت على هل هالمحاربة اللي صارت تشوف الروايات الصحيحة بقت إلى يومنا هذا بحيث أن مذهب أهل البيت هو أغنى مذهب اللي يجتمل على شمولية القانون فيه والروايات اللي موجودة عندنا يعني ماكو أي مذهب ولا أي دين بهالمقدار عندهم روايات اعتبره ومعقوله وصحيحه اختيشان نريد نوصل لضيف يعني, يعني, يعني. شنو يعني يعني مثلا انت صار عن فلان عن فلان من هي وصفه الان خب بعد ما يصير يعني الكتب اللي فيها الروايات طبعت وصارت متواتره يعني سابقا شوفوا كتاب الكافي كتاب الكافي هو الشيخ الكوليني سمع عن فلان وهذا سمع عن فلان الى ان يصل الى الامام ماكو في واحد جايب او منطي حديث بعدين لما الكافي كتب النسخة الخطية أيضا منه محتفظ به ما واحد من العلماء من الشيخ الكلين اللي هو ثقة وبعدين اللي كتب من على هذا الكتاب أيضا لازم يكون ثقة لكن في زماننا هذا اللي الكتاب انطبع بعد الآن صار شنو بعد ما كو شك في أصل الكتاب الكافي يعني الان احنا لما نبحث الرواية الموجودة بالكافي بعد من اجي الان الى زمن الشيخ نبحثه ليش لان هالفترة متواترة نبحث الرواية اللي الشيخ ذاكرها الى زمن المعصوم يعني انسان رواه عن فلان عن فلان عن فلان هذه السلسلة سلسلة السند علينا ان نبحث لهذه اردت شنون؟ طبعا مما سهل الامر علينا اللي احنا الان في العصور المتأخرة وهذه يعني مسألة هي ربما تكون خارجة عن البحث لكن مهمة شوفوا بعض العلماء يتصور بانه في زماننا احنا من قطعين دائما باعتبار عن الايمة وعن حضور الايمة فرواياتنا ما بيها يلقى قوة والذلك قالوا الان باب الانسداد يعني انسداد العلم يعني كله احنا بنمشي حظاً هكذا راى البعض ولكن بعض المحققين يرون ان في مثل زماننا هذا الان الروايه اللي الان عندنا تكون اقوى بكثير حتى من الروايات اللي كانت في قرب عهد المعصومين ليش لان في ذات الوقت التدقيق من قبل الاخصائيين الفقهاء ماكو مو مثل هالزمان صاير يعني شنو يعني مثلا رواية واحدة كان يصل الى الشخص فهو لازم يبحث انه من القائل من اللي لم يقل هذا الرواية من اللي رواه هل هناك اكو رواية معارضة ام لا مو كل الروايات يمام مو كل الروايات بين يدي اما الان الف سنة بل اكثر من الف سنة فحول العلماء اللي هم في شدة الورع والتقوى من جانب وفي مثلا قوة الحلم والدقة. فهذه الرواية الواحدة اجوا فراها وصححها قالوا إيه صحيح والعالم الثاني أيضا صححها بملاحظة بقية الروايات وبقية الروات أيضا فلما الآن الرواية الآن نشوفها ونعتمد عليها هذا اعتمادنا واقتناننا ربما أكثر من الذي كان تريث في عهد المعصومين عليهم قولنا الصلاة والسلام أحسنتم يعني شوف هذا في ذاك الوقت الشيعي كان يسمع الرواية ما يدري تقيه لو مو تقيه سهل علي يعني يفهم هذا الموضوع اللي تقيه لو متقية لأن ما موجود بقية الروايات حتى يشخص أما الآن كل الروايات جمعت فالتقية تبين بيا هو تقيه اللي مو تقيه أيضا شنو تبين يعني الآن علمنا بصحة هذه الروايات بعد هذا التحقيق والتدقيق الكبير. أكثر يوجب الأطمئنان للإنسان مما كان شنو سادقا وهذه أيضا نقطة مهمة يعني مصدرنا في التشريع ماكو مصدرنا في التشريع القرآن بقوته والروايات الموجودة تزداد يوما بعد يوم شنو قوة ممعفا مو تزداد ضعفا وانما تزداد قوة ليش تزداد قوة لان يوم بعد يوم اجوا العلماء وحققوا في نفس الموجود فاذا كان به خلل كان بيه كذا طلعوا الحديث اللي ربما بيه اشكال الاشكال دي فالصاف اللي بقى رصا صافي مرة من يدي الآلاف من المحققين والعلماء فهذا يجب الأطمئنان الأكثر مثل أخرهم أنتوا في مسألة خارجية مسألة موفقية يعني مسألة طبية إذا شفتوا هذا الطبيب قال نعم هذا هو العلاج وهذا الطبيب قال نعم هذا هو العلاج فمثلا مئة طبيب قال هذا هو العلاج مو الإنسان أكثر يطمئن مما مثلا طبيب واحد يقول أردت كبس لشنان فالإنسان يسمع من راوي واحد ويحتمل أنه هذا ربما ربما اخفى ربما اشتبه، ربما كانت ظروف تقية او مثلا هذه الرواية تمر بأيدي العلماء بعد ألف سنة والكل يصحح هذه الرواية فالإنسان راح يطمئن اكثر ولذلك ولذلك هذه ايضا نقطة مهمة ولذلك احيانا السند يكون بنوع من الضعف السند مو بتلك القوة لكن العلماء صححوا يبدو انه اكو قرائن او اكو روايات اخرى تأبد هذه الرواية لكن في بداية الامر اذا السند كان ضائف ما كان يقدر يتمسك بي عرفت اشنون ولذلك ايضا اكو روايات السند صحيح لكن الفقهاء اعرضوا عن، اعرضوا عن يعني شنو يعني ما عملوا به يبدو اكو شان به خلق هذا الشيء في بداية الامر ربما ما كان بالامكان يفهم ذلك بس كمثال اذكر لكم مثلا احنا عندنا في الروايات تقسيم للغسل الواجب والمستحب اغسال مسنونة ومفروضة يعني شنو المسنون يعني المستحب المفروض يعني شنو واجب عندنا رواية صحيحه يعني سلسله السنة كلها السلسله هذه سنة صحيح ومؤتبر أن الأغسال قسمها الإمام عليه السلام الى أقسام فمن الغسل الواجب غسل الجنازه مثلا من الغسل المستحب غسل الجمعة ويجعل غسل الإحرام من ضمن الغسل الواجب غسل الإحرام هو الفقهاء أفتوا باستحبابه زين، إذا كنا في بداية الأمر هذه الرواية شنو شنو نقول حسب ما ندرس شنو نقول؟ مراجب. نقول لازم يكون واجب هكذا يعني المفروض يكون شنو واجب لكنه العلماء سووا شنو بالاستحباب فهذا يهون علينا. يعني لما نشوف العلماء فهموا الاستحباب يبدو أنه ربما كانت روايات أخرى قرائن أخرى اللي دلت على أن هذه الرواية الشريفة المقصود بها في غصن الاحرام شنو هو الاستحباب إذن مرور الزمن مرور الزمن أحيانا يصير به انقطاع أحيانا يصير تلف مثلا وقتل للعلماء وتلف للكتب هذا يجب الضعف أما مرور الزمن والحوزات العلمية مستمرة بحمد الله تعالى والعلماء جيلا بعد جيل يواصلون الدرب ويقرؤون ويدرسون المتنون الشريفة والنصوص الشريفة هذا يجب قوة شنو الناس هذا هم شيء من الأشياء انظروا سند الحديث اذا سند الحديث بحثه مهم ولكن مو كل شيء سند الحديث ترى يعني إن شاء الله أنتم لما وصلتوا إلى مرحلة مو أي رواية شفتوا سند ضعيف ورأسا واحد يطرح هذه الرواية ولا أي رواية سند قوي راسا يعتمد عليها ويبني عليها كل شيء. الروايات تفسر بعضها بعضا الروايات تفسر بعضها بعضا كما ان الايات الكريمه ايضا تفسر بعضها بعضا فعلى المجتهد ان يلاحظ ايضا سائر الروايات وايضا عليه ان يلاحظ سائر الاقوال من العلماء حتى شنو حتى لا يفتي بغير ما انزل الله فان من افتى بغير ما انزل الله شنو هذا مكانه الجحيم نعوذ بالله تعالى الفتوى بغير ما أنزل الله هذا أعظم من كثير من الذنوب فلذلك الفطئي لازم ينتبه ينتبه أولا يدرس سناد الحديث وبعد دراسة سناد الحديث أيضا لا رأسا لا يكون مثلا سريعا في الفتوى هذا المقصود الاحتياط دائما هو المطلوب بالنسبة الى الفقيه وبالنسبة الى التصدي لمقام الفتوى حكاً. اما نسبة الحديث الى المعصومين عليهم السلام فتفرض فتفرض فتفرض دراستها والبحث حولها فرضا يعني, فتفرض يعني فتجب او فتفرض دراستها هكذا فتفرض دراستها والبحث حولها فرضا تفرض يعني شنو يعني فرضا يعني شنو يعني واجب يعني تجب دراستها يعني دراسه نسبه الحديث والبحث حولها يعني حول نسبه الحديث فرضا فرضا هذا مفعول مطلق للتاكيد ليش لطبيعة ما احاط بها يعني بالسنة بالسنة الشريفة لطبيعة ما المقصود بما هنا الظروف يعني الظروف التي أحاطت بالسنة الشريفة ولا بسها لا بسها يعني لا بس السنة الشريفة لا بس السنة الشريفة يعني لا فقها الظروف المت... يعني التي أحاطت بالروايات الشريفة شنو هي هذه الظروف التي أحاطت بالروايات الشريفة ولا الروايات الشريفة يعني لفقت بالروايات الشريفة ما هي هذه التي أحاطت بالروايات الشريفة شنو هذه الظروف من حوادث وعوارض حوادث سياسية حوادث اجتماعية عوارض يعني ما عرض ما يعرض من الأمور جعلت الوثوق بصحة صدور كل ما ينسب الى المعصومين عنهم يعني عن الروايات عن الرواة غير طبيعي يعني اكو ظروف حدثت جعلت الانسان ما يقدر يطمئن فورا يعني من دون تحقيق الى الحديث الشريف عرفتش الآية الكريمة بس ما تشوفها تفهم هذه آية كريمة خلاص حصل الاطمئنان بصدوره من الله عز وجل لكن الروايات الشريفة مو هكذا يعني مو الانسان بس ما يشوف الحديث رأسا يطمئن الى صدوره ولا الى عدم صدورها لا الى الصدور ولا عدم الصدور بل يحتاج الى البحث والتحقيق شوفوا هذه الظروف جعلت الوثوق يعني الاطمئنان بصحة صدور بأنه يصح صدور كل ما ينسب إلى المعصومين يعني كل رواية كل ما يعني كل رواية نسبت إلى المعصومين عليه السلام عليهم السلام عنهم عنهم يعني عن الرواد الرواد الرواية التي وردت عن الرواد أيضا إمكان أن نضمن نرجع للمعصومين يعني الرواية التي صدرت عن المعصومين. غير طبيعي غير طبيعي يعني شنو يعني مو فورا ومن دون تحقيق يحصل الاطمئنان الوثوق غير طبيعي الوثوق غير طبيعي كتبه بل يحتاج الى بحث وتدقيق الى بحث وتدقيق بل يحتاج الى بحث وتدقيق وذلك لوجود مختلف عوامل الكذب والوضع والتبديل والتغيير الكذب والوضع بمعنى واحد والتبديل والتغيير بمعنى شنو واحد لأنه كان في التاريخ كثيرا ما نرى من عوامل الكذب يعني ما يوجب الكذب أسباب الكذب الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل البيت ولذلك عندنا روايات كثيرة رسول الله أوعد من يكذب علي بالنار وهذه الروايات أيضا موجودة حتى في الكتب العام اللي رسول الله قال من افترى علي ومن يكذب علي فانه يبوء بالنار فردته شنون؟ والوضع يعني وضع الحديث يعني الحديث ما موجود يضعون الحديث والتبديل والتغيير تبديل وتغيير شنو الحديث موجود يغيرون به يعني مثلا احنا معاشر الانبياء لا نورث هذا الحديث صحيح نحن فقط يعني إحنا الانبياء مو ملوك حتى نورث يعني مو اصحاب دنيا هذا معنى وما تركناه صدقه هذا اللي أضافه عرفت ايشنا يعني لعبه ايشنا جواب في الحديث وتشمله جواب في حديث هذا يسمى بشنو بالتغيير والتبديل أي بلي هذا ايضا وعثرتي سوى وسنتي عرفت شلون؟ فكانت هناك عوامل كثيرة للقضاء على الحديث الشريف يا أخي كانت عوامل للقضاء على وجود أهل البيت عليهم أبرصة مقتلاهم فإذا وجودهم الشريف قضوا عليها فبعد بكت كلامهم رفت له فاذا الرسول الله صلى الله عليه وآله واهل بيته الطاهرين عليهم ابو اللي قضوا عليهم إما سمن وإما قتل ما منا إلا مقتول أو مشني ممن قبل على تلك الوجودات الطاهرة فكلام طبيعي انه كانوا يردون يتلاعبون بها ويغيروها ويبدلوها او معاشفها زين لك ابنك اكيد الوضع معنا معنا واضح والتبديل والتغيير بمعنى واحد زين مالي؟ بعد قال تغيير تبديل يعني يبدل كلمة بكلمة تغيير يعني يغير كلمة بكلمة هكذا. من دينية من هذا بيان للعوامل عوامل الكذب أسباب الكذب شنو من عوامل دينية ديني يعني مذهبية كانوا يردون الناس في دينهم ما يرحون على أهل البيت فاسألوا أهل الذكر قال الإمام نحن أهل الذكر فقالوا وداهم غير مكان، فعوامل دينية أكو فكانوا يغيرون الحديث. عرفت إيش عوامل سياسية نفوسهم، مش كانوا يحكمون فكانوا يخترعون فضائل لأنفسهم. لو مثلا إذا أخطأوا في مسألة، إذا أخطأوا في مسألة ما يرضون يقولون إحنا أخطأنا، فيختلقون حديثا عن رسول الله للاه هذا العمل أيضا صحيح. عرفت إيش نعم؟ فهذه عوامل شنو سياسية؟ وا عوامل اجتماعيه عوامل اجتماعيه مثل مثلا المعيشه والتكسب يريدون يبيعون شيء يقلقون حديثا في بيع البصل واحد يقول مشان عنده بصل يريد يبيعه ما يقدر ما حد يشتري فاجل الى احد هؤلاء الرواد الضائعين فقال له أنا عنده بصل ما أدري شو سوي ما أفعله الردح بيني بينه وبينك ماي خالص فإذا قال سمعت رسول الله من أكل بصل عكا في مكة وجبت له الجنة وإذا بالناس تقاثروا على شراء البصل بصوات الله <تصفيق> رب هكذا يعني حتى لقضايا اجتماعية قضايا اجتماعية يعني مثلا معيشة تكسب كانوا يحترقون أحاديث ويضعون أحاديث هكذا <تصفيق> او للنسيان والاشتباه عفوا او من عوامل دينية وسياسية واجتماعية وطبيعي طبيعي مثل النسيان والاشتباه هذا عامل طبيعي طبعا ينسى الانسان او يخطئ مثلا والامثلة مذكورة شتدعيم يعني دعم لمذهب معين فيختلقون الاحاديث الكاذبة او يغيرون فيها صحيح مثلا اقو احاديث اختلقوها في بعض من سموهم بالخلفاء في فضلهم يعني قال رسول الله كذا في فلان وكذا في فلان المرحوم الاميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الغدير هذا الكتاب القيم حقيقة المرحوم الاميني جاء بهذه الروايات شنو الروايات المذكورة في فضل فلان وفلان ومو هو آية ومثل الروايات اللي وردت في فضل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه اللي قال بأن الحساد لم يذكروا روايات أمير المؤمنين والأعداء حسدا والأصدقاء ما رووها والموالين خوفا مع ذلك تشوف روايات فضل أمير المؤمنين ملأت الخاصين هكذا، ولكن غيرهم مع أنه عوامل سياسية كانت معهم وصلت وكذا، فالروايات اللي وردت في فضلهم، في فضلهم روايات يعني إيش معدودة يعني؟ والمرحوم الأميني في كتاب الغدير أخذها واحدة واحدة وأثبت بطلانها لهذه الروايات كلها شنو باطلة وغير صحيحة وإسنادها للرسول خطأ بالدليل والبرع إذن. هذه الروايات كانوا يأتوا بها ليش؟ يأتون بها للدعم مذهب معين أو تبرير سياسة حاكم معين أنتوا تتصورون الإمام الحسين عليه السلام عندما قتلوه شنو بس القضية السياسية كانت نعبة هم هنسور قالوا خرج على دين جد وخرج على إمام زمانه نعوذ بالله يزيد اعتبره امام زمان خرج على دين جدي وقتله بسيف الجدي وشرح القاضي افتى بقتل الحسين ومو بس شريح القاضي سبعين قاضي من قضاة المسلمين بني اميه انطوهم فلوس تمطوا فتوى بشنو بقتل الحسين عليه الصلاة والسلام هكذا عوامل سياسية كانت ولولا زينب سلام الله عليها والمؤزة الخالدة لنغضة الحسين احنا كنا نتصور أنه نعم الإمام الحسين واحد خرج على دين الجدي وقتلوا هكذا صوروا الناس ولذلك في يوم آشورة الإمام كان يخطط ويقول أنا ابن بنت رسول الله هذه عمامة رسول الله هذا سيف رسول الله حتى الناس يعرفون وعرفوا كثير من الناس جاءوا والتحقوا بركب الحسين ولذلك إذا تشوفون الاختلاف الموجود في عدد أصحاب الحسين مثلا 72, 80, 100, 110 كله صحيح ليش كله صحيح؟ لأن صحيح مثلا أحد الرواد احصاهم فكانوا 72 لكن بعد الساعة التحق بركب الحسين من جيش يزيد 20 10 وهكذا فهذا العدد ماكو كله صحيح مو أنه مثلا خطر والأسماعي المذكورة فوق ضريح الشهدات لاحظوا أكثر من 100 أشبه بالخذية صار؟ بل يعني أرادوا أن يشوه سمعة الحسين ولكن إرادة الله هي الأكوار بل عوامل سياسية أكو للتغيير أو تبرير سياسة حاكم معين أو للإستفق وبعدين اذا تلاحظون تاريخ السياسيين اللي كانوا حجاد مثلا ابن يوسف الثقفي هذا اللي قتل مجزره كبيرة يعني من الشيعة وكذا ومن السفاكين في التاريخ يعتبر هذا كان يقرأ الخطبه في الكوفة يقرأ الحطبة ويعظ الناس بالتقوى وهو يبكي ويبكي الناس اللي واحد لما يسمع اصوات هذا من الزهاد ومن الزهاد انه هكذا أخذوا يتلاعبون ويضحكون عن الناس يعني او تبرير سياسة حاكم معين او للاستفادة الاستفادة المادية يعني في التكسب والمعيشة يبيعون البصل مالتهم مثلا او للنسيان والاشتباه يعني النسل حديث الراوي شوفوا ذن الأمثلة تدعيم مذهب معين هذا مثال لعوامل دينية كبرير سياسة حاكم مثال لشنو عوامل سياسية للاستفادة في التكسب والمعيشة مثال لعوامل اجتماعية او للنسيان والاشتباه الاشتباه الخطأ هذه مثال للعوامل الطبيعيه وعدم الفهم الصحيح ربما الراوي ما فهم بصوره جيدة وما شاكلها من هذه الأسباب اللي سببت إما الكذب والوضع في الحديث وإما سببت شنو؟ التغيير والتبديل في الحديث ودراسة السند هنا هنا يعني في علم الأصول تدعى, تدعى يعني تسمى تدعى يعني شنو؟ تسمى بدراسة طرائق السنة فإذا جاء بالامتحان ما معنى دراسة طرائق السنة؟ شنو تكتبون دراسة السنة؟ السنة الحديث طرائق السنة تقسم الأحاديث تقسم الأحاديث على ضوء طرائق على ضوء طرق أسنادها ونسبتها إلى المعصوم إلى قسمين الحديث على قسمين إما حديث مقطوع الصدور أو غير مقطوع الصدور. يعني إما نقطع بأن الحديث صدر عن رسول الله مثل هذا الحديث الشريف من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا حديث نقطع بصدوره عن رسول الله تقسم الأحاديث على ضوء طرق أسنادها يعني أسناد الأحاديث على ضوء يعني على أساس باعتبار أسناد الأحاديث وباعتبار اعتبار نسبتها يعني نسبه الاحاديث الى المعصوم الى المعصوم يعني الرسول صلى الله عليه واله والصديق الطاهر فاطمه الزهراء والائمه المعصومين عليهم السلام الى قسمين هما في القسم الاول شنو الخبر المقطوع الصدور يعني الروايه التي نقطع بصدورها عن المعصوم يعني كاننا سمعناه من المعصوم نفسه كما يعني وهو كل خبر أفيد من طريقه من طريقه يعني من سنده أفيد من طريقه يعني استفدنا من هذا الطريق ومن هذا السند القطع يعني نقطع نقطع يعني شنو يعني عندنا يقين القطع يعني اليقين العلم القطعي بصدور يعني بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام هذا هو القسم الأول من الروايات القسم الثاني من الروايات الخبر غير المقطوع الصدور يعني احنا ما عدنا يقين انه الامام قايل هذا الرواية الخبر غير المقطوع الصدور غير المقطوع الصدور شنو وهو كله خبر خبر يعني رواية يعني كل حديث لم يستفد من طريقه يعني ما قدرنا نستفيد من سنده من طريقي يعني من سندي القطع بصدوره يعني بصدور الخبر عن المعصوم إذن الروايات الشريفة على قسمين قسم من هذه الروايات عندنا يقين بكونها صادره عن المعصوم عليه السلام وقسم من هذه الروايات ما عندنا يقين وكل قسم من هذه لها أقسام مختلفة Waarom wil ik u